ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ه ن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله ل ه م سبيلا والذان ي أ ت ي ا ن ه ا منكم فاذوهما ف إ ن تابا واصلحا ف أ ع ر ض و ا عنهما إن